وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فجمِعوا أَمَكُم وَشرَكَ أَكُمُ ثَُّ لا يَكُ أَممركُم عَلَيْكُمُ غَّتَثَُّ قُب ثَُّ قُضُوا, قضوا إلََّ وَل تُظِرُون فَإِن تَوَّيتُمُ فَمَا سَألتُكُمُ مِن أَجروا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 ثَُّ بَعسْنَ مِم بَعِْهِ غُسُلًا إلَى قَوْمِهِمُ فَجَأُهُمُ بِالبَيّنَاتِ فَمَا كانَوا لومِنوا فمَا كانَانوا ليمِنُ بِمَا كَذَّبُ بِهِ مِ قَبل كَذَلِكَ نَْقُ بَع عَى قُلُ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 قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونَ لكم أ في الأررض وَما نحن لَم بمُومين.